Come on, come on, Up. Up. Uh -uh. عليكم خصهم غير الحاج كنشارو ديسوبكنيو الصحشب السناد ديال المغرب قدام هاد الخضر يلعب للمنتخب قويه <تصفيق> <تصفيق> دانيو الدقائق الجايه المغربيه بهولندا دارت بزعبالون مليح جينو صافي لكم يخليكم وني غاتجي شانيس تبزع بالون مليح ولكنات فيها بوات الاطلس خصنا شويه ديال تلعابين قاديني جي يستغبر راني سي كنتاري واش قادوا شي واحد een is het niet zo. En dan is het een keer. Ik heb het niet zo. Ik heb het niet het niet zo. Ik heb het niet zo. Ik het de niet طوموبيلو المشكل ادينوا يا المشكلة بالله المشكله ان نوكني و غاب باركيا دي مزيان و تقديري لي مزير غالي عقد زمان متحجم ها واخا من الفاي وصير ميمس غا هولندا فكن اون بار و شوني جاره اي تو يسدابويرا غونينزلو قامو سيدي المغرب في الطوموبيل و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 فين ما بغا يمشي يدي على الشيخها عليه الشيخ غصاب عليه الشيخ تعجب تعجب الشيخ احسن عليه الشيخ لا لا لا عليه الشيخ أحسن ميكانيكوا غرس الشريط خلاص مش عيت فونتانية، إذا انت رغرس مش عيتانش جا، أنت ميكانيكوا فيهم أول، وإذا غير رنها رح جميع ما كان طموبينا شركة ميسي نسقلي ما روتنا غريشان ترى غيسي مش في المحل، أنت مش عيطلع مرهاس لها إلا غيسي تبيعت أنه توياتص، مشي صراحة مرضي إذا مرضت تو إلا بجعيت. بجعيت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 يسفى شوية! يتومين ميكين أمو! يخصى لك الخنس يقال الصلاة يرسوا ميت زادشا! وراخد الزار بجعيد هم أقول لكي أولا تيرارا باتشير تيرارا تخرج السيئتس وقالوا لنا والله أخونا والدين إن شاء الله يعفو عليكم نشوات كيف أخشى نشوات كيف أخشى يخصى ليس بجعيك يبدي تداوه يبدي يورسه كيف إنه قرب غسيلة سودي سمحي قشوة كيف إن شاء سيتني روح الشي بقيم السواء بجعي تقين عالمه لعدو خمسة مينوت بجعي دي تهمي يقيمه يخسر موت ويخسار غيسي اللي صحابه زيانا والصلاحة بجعيت ويجي يا ربيب ويجي الطبه وجيب سلم وجيب تربه ومسمي سدوغاسل لماذا اطلعنا فورا اطلعنا منه سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سدد المرة سدد سددد سدد سدد سدد سددد سددد سددد سدد سدد سدد سدد سدد سدد سددد مش سدد سددد سدد سدد سددد سدد سدد سدد سدد سدد سدد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 <تصفيق> من غاقيل عقبن أسي مبره عقبن ومين ظرها التغوى عن تداب فكاري لا تور المفتاحة داخر مين بنان تقيل ابنان سقاقو من سقاقو من سقاقو من سقاقو من شويك فقديني اللواني اللي يحديها الداخل ودس ما يازم ومين لاجي مين واتقيل بجعيد تغدمه قريب تكميشتوها ينسو من السيد بجعيد زير كازير خذان يازم هو هو يوز ما بس المجعيد يسي فيه زير كازير بجعيد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 وميموت وميموت ويس ويس الله العظيم يثنى ولفي غير السياد ديال هاد الدات 13 و و والسن مشات ديال السياد الموتى بنجي نروح باش نفك النيد الشهر نغ اللي هو ياخذ لنا اصلاح من ناس في ايكي جيب القلب وشيري نتاها بياحس ومالي بجعتني اصروا اخروا اخروا اخروا اعجبوا 200 دروشي غاستمنيت طوي عايز غبيبي بلس مش عايط الله عمرها اسلعى والله طوي اخدم دي البلدية قجي المو اجمع افرد وكيش وصير غين اجمع انا فرد ترغان يخفل صنعنا نخدم دي البلدية ونشين انت رغيس لي اجمع فرد صحاب ونهني مع ما فراد الشي نتغيس نصحابها فراد وصالحا شيني جان صحابها فراد ما غوي تقيل فراد نهني نغني الشي ونهني فراد يتونسي الشي لي جان صحابها فراد مش عامروا فيهم غاية هما غير غير مغريب على الرئيس يتنف سبعة سام كونترا أنا شتو من ما ik heb een svarsa en een compras, en een sneet wat aardig. Ik heb een sneet wat aardig. Ik heb een sneet wat aardig. Ik heb een sneet wat aardig. Ik heb een sneet wat aardig. Ik heb wat aardig. Ik heb een sneet wat aardig. Ik heb een sneet een wat لا ترتدي تسقا على الوقات لا ترتدي تبعيه تعتمش بيدينا ترتدي قد تزري من الضممشي دور صفرات زري من الضمممشي دور صفرات فوركي سبدلناك الشارع كني لغيش مع أفراد سيمانا تاندي دور تزو باش اشتو غيري يا عربت عب حب من عقيل ومن عقل سبدو بطيت اكسيب اني غاموي بناي بطيت اتنيقهش ممت اماني رفاحا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 المفراد! المفراد! انت باقي الشارع تمسرقينك تحمجات مش تقس الزين شنخام مارلوب شنخام فورما تاكو درست رحضة تصدع تشمي داري حمو فروض تشغال اطلاح وكي ميز حشا تام بيز حشا تام بيز حشا امو يل وقا كي سيما لوها اي اذنها اما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 وبيجسقها هولندا قبل يتغير سقها هولندا توكيري محمد الحاوي إيه هالري إيش مع محمد الحاوي إيه هالري أول دين كانش ينده هولندا غانم كانش ينده هولندا غانم كانش ينده هولندا غانم نقص فرحة هولندا أنا زوخشين حشتو عسقت الجنة زو عزيز نتباركيز بالشلة ولا فشيت بانشين فلي التندية شنو روسو متحادي كفاشن إيش ياسمه كاع غنبوشا كيعرفو غنبقاو غادي نديرو في <تصفيق> فرنسا ماشي اللي غاسم محمد سفير يثبت الدنيا صرايع طريقه الشينقه غانين غارقه ياك شي حاش لوغان ديال اني مت انا الناس من عندها فرنسا هادشي كامل اني شنو غنبقاو غادي في فرنسا اي ماني حتى شي شي فرنسا والطريه ديال 573 ما اللي غاسمين نحتوا علينا نشيك غالق 500000 نسمة ليش نقارقلهم وفراء وضعيت مرين الطريس وما مش نقاتي لأفراءت غيروميين غاسلهم شر مرين الطاقة الزر وحدس مرين نقاط بلاسطيق وحدس مرين نطاقة الشير وحدس مش شين إيش مباسع مطاقة الزرد اللي مينيوه دو كشوب دو قارتون وإنما خميت يخز زياد بعميته تجاز نباسه تامع شن بطاطة، أكل ما، أكل وسر، أكل دي أكل شيغك ذي بار ستة مرشب سقريت النووي لنرى مخزيزة مريكاة بطر الطالقة مش أحد جات شاسين بس باسة من ذي يعني الشيخة ذي رحض ينضع يدوار يدوار شقار ذي روم فرد ديها يتعجيزة يعزم بب نمويشات دا سنز حمر فلوت دار دي لو خوا ومر باخا يا ول اشي خاصني نفعو بالصراحه اسبيدو سير دالي تاع هولندا زيد الزنيرمين يا نيمير لوى حصل الشارع وفي غا وفي غيرهم ين صبح عندك شنسنديباراز نوزك. Oh yeah. كل ما هو رحمة الناس ما هو حمد. إني من الناس كريسيس اسبانيا ما يقدر يتعامل معه. إني إني. الناس يرومين سكروا عصين المش نوزك القش. إذا الله أدق ونتذ العادة نجترع. إني سأه إني ذا العادة نجترع. الناس مشي يكون ينين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 مش اندي هاد ده غالغ مطالبا زي العقل فالعينة كما تغينا خاس كيلو باترادران سيسوية ستوش وغالغيش انطبراه طنزيات نيباتيكي سن نيباتيكي وغالان شوات السينة غالغيش انطبرا طنزياتا نشوية خاسيش بتيري فيزيونة نشوية عيش ليسنا نتيري فيزيونة نتك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 سمعوا بقى بيترينات من المغرب ممسومين وغادي شي دا بيترينات ناعض المغرب ما راهو بيترينات ما راهو بيترينات ما راهو بي علاش تكونو ما رايدوم تغاصتم ما راهو كشوا عليه زي بيترينات زعما شي اللي الله العظيم يجب أن يحقق المقاعدة كيسر ويجب أن تكون خاصة الغازة كساسي من خاصة يجب أن يكون خميس قياه مش لمنادر أكيه السدادة الزهدين أكيه سميه عمّاس وقوت كله وفي الحياتي مختبر مش تحراري غاية مانا تصوغني استثنين يبتغني مش النافين يمضزد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 دوره لويال سكالي تاع التسون كيميش تشو خامر ياك درا شو مات صدين قلتي سنرد غير سنلوشوا سبحان ما دري لي أوه normally I don't even know. A Conan wrote like that was the very other part. My name was the help they named Omar from the Søringe, It was good than it before. So we savaed it for fun and wonderful man, see I eg my crystal amateurs and the Uаться who beat me يا the Søringe He said this is a ŭeūn He said اكي سنلين بواستيك اتباصل المسلم بقرام بقليال لها رحلة اخميلي القليل على رحلة ميش بحاجة طبعا والبابر اخميلي دي تويشن البانا نشي مع بعين قيلات داوجي دي اخشتة بانا تبانا ايش تبانا تفعل قيت خبعة هغو اشتو غيضان زين عسخة بالبانا مش عسخ انتعاس <latego>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 en we gaan het niet met de wachtstuin. Het is wel een schattig stuk. Het is wel een schattig stuk. Het is wel تشارلوك هومز أتعصدوا لها هي متابق شارلوك هومز أتعصدوا لها هي متابق البناني ونفتاق تشوف على دي شاوشان تصبح الله العلم تجيدي شاوشان ونجي قد تليل بارد إلا قادي من البناني إذا كانا نشي مرأب توقت تكباصة من البناني إذا هي بعصة وفرق تحتون خاسب عيني ما أصمت فين صالي صوت سنباشت ودي التوافق هيو zou man zijn hem zo een uur? Is nu verder met je leven? Ja, laat me al in de... De jaren is er niet verder Is nu verder met zijn leven. En dan is het al eens de jaren die ze niet zien. En dan is het niet je meer een je mini-nachalans. Achter, die... Bene. En dan je het... Bene. En dan je het... Bene. أبرا! صورني تقمرنا! تخييرنا! غد تخيير! ما تدي هزاك؟ قولها ايه كنت نيشة! الشي ما تدي هزاك؟ زي ما نعلم أكس مارو متكاقب ويكيني! بطي منش غييه مارو سوخن بكي شرف نتاك! ايك لا! واتازم الزع! ما قل داولنينوش دير غير قل! أكس مار حناليكس! Ik ben hier in de zin. hier in de zin. Ik ben de zin. Ik ben hier de zin. Ik ben in de de ja, zo'n libida! Je weet dat je dit niet hebt misgezet, je dat je het niet hebt. je niet hebben, moet je het niet hebben, je je het niet hebt misgezet, je je niet hebt misgezet. Ah! Baby, baby, baby, baby, baby, baby, وقال المغرب أمو لش يعيس خافي المغرب ميني ميني كلنا ميني ميني كل مغرب تطمى في الديمقراطية وطمى في ذي جا ديمقراطية ذي حرية التعبيد <تصفيق> نشين تعبه ما الخص إيجي أحباكم المغرب وليش باش يتعبه وطمى في ذي جا حرية التعبيد شحلوية ما شحلوية انتوا في المغرب زمات السيوري تينشي الحاج لي معقول توأمة سوورا تحذّر بس، إن هذا سيور دي مين تخسر، ودي مين دي نخسر، ما تجيبون المشكلة غالبًا، إن هذا المشكلة، آه سوور، المشكلة قيمة دي، ليش غير حقاً عطاس وجبات تصل من دام شيء وزي بالجيش شكراً على مجلس ديوسيا خصيصاً شو مخطط كنا نخاوم كني والجيش شكراً على مجلسنا وشكراً على من المجان المجن سألني السقس وغاليش السؤال من دومين ضع ذي الحب من أول نظرة ها سقصر العلا سقصر العلا ها من جم وجيشه راجا راجا راجا وني قالي جن عالي سفق وليقان الحب من الأول نظرة ويت جيشان عالي سفق مش صراحة أتي ليس بقرغوية ماش توالي يقول الحكم زعمها الحب من الأول نظرة زعمها زعمها ليه وقتها للوقت يقول سوا ولكنك تجيب من اول مره تتحرك على تتحرك دي تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك سنة تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك تتحرك انك ثلاثين عام من الملاش في دكتن راهن بس ستيح مجان ويشو يتقصون نغي يسرق جارج جارج عماني يزدميس بعزيزي سكساتينا ساببا خال معلمين مش نغيش السؤال دهم زيدا وشو أسفهمهم الناس من ديننا الناس ودقي سكسر على المعلم إننا من يعني الفق جال قضاء والقضاء بالمصيبة الناس شوفوا بولي دي الناس مثلا شنها لشن حد ولكنهم نحمو روح يمشون هذا الشك <تضحك> اللي يمشون بانهم يمشون بانهم يمشون بانهم يمشون بانهم يمشون بانهم يمشون بانهم يمشون بانهم يمشون بانهم يمشون بانهم لكن لن تتمكن من المساعده لن تتمكن من المساعده لن يا من عزيزي يا غارير من المساعده ميت تتمكن من المساعده لن وميت من تات فطاس تتمكن من المساعده لن تتمكن من المساعده لن تتمكن من المساعده لن تتمكن من على لن تتمكن من المساعده نسني تتمكن مالي سوسو يا شيش امبريت سجلت في مس في تراغيسيمينس <تصفيق> الناس ا سوسو الناس وا سوسو وين الناس سوسو شيك جات تمل سوسو زعما لي سوسو يا اه سوسو لا لا سوسو بيجت سا بونت دزت طماغس علاه توقف لا جوارو تانلابس سوسو شويت عزي دي صولا يا التليفون دير بيت كتاولنامس درك التليفون ف سوسو تراغ هل عزيزي المسلمين ان تتعاملوا معاك ان تتعاملوا معاك ان تتعاملوا معاك ان تتعاملوا معاك ان تتعاملوا معاك ان تتعاملوا معاك ان تتعاملوا معاك ان مليون معاك ان يزرع معاك ان تتعاملوا معاك ان تتعاملوا معاك ان تتعاملوا معاك ان الناس معاك ان الناس معاك ان تتعاملوا إنه سبحان الله وميدي تسل خيطة أسقباء هل سميات مليودة وغيرت الموت الشعار إيه باك الله العظم واذا ما الصالحة الصالحة الصالحة أنت الحب الأول نظرة من ناحية إيه يمكن وجيشها ما شلش مامش من ناحية أنت حراميني من الخسر لا لا لا رباعم حرامين مغاد حرمات عشق ندير ندير لا لا لا والله وانت الصراحه صدر عاد من 4 و حرامين و تجي مره شتيخه يلا يلا وانت الصراحة انتو غادين راه خصكم مغاز السعد النش يغنش شراب بالعالم قلت لي مغاربه معروفين ان ام بتخص شي جلد تخصيت متاه يا سنير يا يا واهي als je me dood in de maat, dan heb je geen mango. Ik ben niet het rieën. Ik ben niet zo rieën. Ik Maar als dan heb je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 zet u thuis dan dat u dus verder te zades. Jammer is dat ja, dat hebben toch geen tragetemper. Er heb ik nu nogal wat verder te zades. Zeg je dat ik met je jaden. Bye. Wat geschokt bij Ik ga niet te keren zitten. Als m'n leraar die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 مو <صفحة> جيب جيب غاشي مهان <صفحة> تسمى لا محمد قاويت كاس <كتسلم> جيب ويسكي يسموني كوني او راق يجين شاكاي غنزاس حتى راق محمد سكي اسموني كوني ورا. راق يغنجاتي كنبزيب Ik heb het niet gezien. Ik het niet gezien. Is Christian Facebook. Dat is niet Facebook. Ik ben een manager, ik heb het niet gezien, ik heb het niet en ik heb het niet gezien, ik het niet gezien, ik het ik heb het niet نين من عند تصوا <تصفيق> اللي بارطاجي ناس دي باباس دوماس لا هي واش ولا كذا مي غير غير مي غير واش تو غير حرام تو غير حرام شحال ويا تو السنا السور داك الحرامي تو على شكل رقاع لا يلا هادشي سوريوا سيماتيون خليتوها wat is het is is niet net zo Het is niet net zo niet niet niet niet O ze gin hij, hij gaat hier hun en Ik ga bestordattig CinqueÖ, en mij hadden ze ven toen we, wat één moefbroth op de hulecht ze alle hun فالحصول قرز موهيم موز ما كيش سورده موهيمك فيسبوكي موشي يدغالي موش ده مقان سوسو من العيون وده ميتشاه ده سوسو طلاغاشت كان احضا بزار سوسو من العيون باتم سوسو فيسبوك وش حلوية تغاق مني تفقشاني تغاش حيية وغاني حرامين وتفقن بوية نهار نهارا بجينا فيسبوك تقلصي برورو نقل ترتيجي أنا صلان ترتيجي أنا صلان ترتيجي شتوري التحرط ماما القوسير ماني كبير يتجير العماما كون ماما القوسير ماني كبير يتجير فورماتير بيسير أماني سوسو من العيون تكسي ليش من كتاب تصداد فق ماما عدا خو ماني كبير يتجير أضحى بحفظه راكت من جوكش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 وماري الفاري في المثال الفاري في تشري جنة قرازي تجيخ في نص بوحطار مطلع ماري الفاري في فرانسيس تجيخ في نص رومانكي كذا ماذا يصير رومانسيها شوفها لا لا لا وماري الفاري في تشو ميريكاني تجيخ في نص انها الطمغة وغاشوال وتستهج الاحترام ماري يستعد الدرس تكسر أنا إيش فارق تيجي يوم غربي تيجي يوم داخل إيطاليا ها مولك تشتري قريصا أملي ما هو هولندا وسق رح نزار يشم يشم تكليله دي أمستردام خلاص جالي ها مش جالي هاي لا إيش تشم خص حب أمستردام يقال تسمج وما بواس بالتيليفون و تحكيش على اوروبا تاع الثالث تاعي و السوق من يسخيف كاريم و دو فيشين دوم سون دو طرافيلموا <تصفيق> تليفون واغايش <تصفيق> ادعك بو قاوتري بتواز من مارغ قمر دي امستردان واسير حد كاريم من غير من و التجير لي غسد دير نمشتو غتديني و لا زمان فيقول الله ماشديت الله شاطوات الزمان توغ شاطوات زيد تفتح من التعريف تادميك الله تافل تر Hats je dat soort? Hats je dat soort? Ja, dat soort. Ja, dat soort. Ja, dat in Holland! dat soort. Ja, dat soort. Ja, dat soort. Ja, dat soort. Ja, dat Ja, dat soort. Ja, dat soort. Ja, dat is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 داخ! و ملغم دهما تدلاخ! سخفقت! سيد الفيخد! وفي غيخ في نجال يتسنس بروشها خافية كولونية! الزين اذ كولونية! وانكشيس ميوش يدير مغرم! غاد سخفقت يكينوش ربصر بقوانزع! ربصر! عماني سخفقت يهده! كينه يكينو ربصر! يمع! باشا أحاول ما يخرب صار <تصفيق> أجمو أني قراصر عمار ويدين جيني ويدين. بابا بابا يغلق بابا يغلق وفيسخبط أيه ما أودون خبر مين يغلق؟ يسخب أعا تم نحسنان بابا قسارة أمي أزي وضع الربيع في الطويل تيسي جاوين وقالوا لي يا بابا هاتفاق العشاء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 Gelikt nee! En hij zegt het is goed dat je het zo niets het hoor, hem hoor! Hij is papiert! is papiert! Hij is papiert! is papiert! Hij is is papiert! شنو معايا يف من هنا؟ وني وني وني شنو معايا؟ الشف وشخص بوخري المعيشه هاي يظهر على الشف الشف بوخري المعيشه ضروري لا لا لاستين تحصل ايت غاكيس باش يصد الضفغ وفي قزالوجستيكيل تقاليروميين احرى باش ولا ما فيش جديد تجينا امو وصد الضفغ مش اللي مو تشمايلو الصلاه على الله العظيم ik zie het maar, maar ik gaan nu de... Niemand zegt, je weet wel, je weet wel, je weet wel, je weet wel,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 اذن انا روسيا اذن انا روسيا اذن انا روسيا اذن انا روسيا موسى انا روسيا اذن موسى روسيا اذن انا روسيا اذن انا روسيا اذن انا Enisja, Enisja, af om een forchetta. Taieks, taieita, enchris, fritta. De <tieks> Enisja, de Enisja, het karige massa. Maar dat ik er van, kashoulus, Nisha, Nisha, Nisha, Nisha. I've heard you're the best. I saw the Elisa, Elisa, Elisa. I've Waka wat haal ik? Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, in, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett, Scarlett,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 شا وليد دي تكاسب فوس فوس قوه على شا توالي الشي الشي نموسيقى منه مارك تاجيشي <تصفيق> أخوذ ما بسطة سبريكين قدسوا أمر يقارس باعليم شو باعليم شو بيواجهوني خصا عشان خلنا المغلية تن بلايس إيش ناكي جمولة يخدم أجيونا مارش طاق طاق طاق طاق عندو كان زجين أباك أباك ندارة جوني إن أنت غير زميبس أباك مش أباك قولوك قلنا تريقين قولا ترنكيل يتبالي يشمخار مدرافته إجا يا إيح أنت بغادي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 وين ديال؟ بس برض ما عنا. وين ديال؟ بس لحظة قبل. ما في مية إيش اللي بيسمى شارع السودان؟ بس لأنه السودان شناعة خفيفة <تصفيق> مش شغورة. السودان فينيش يا <عبد> عزيزي وين <تصفيق> بيسفر؟ لقد نشرت هذا المشي على المشي لن يكون هذا المشي لن يكون هذا المشي لن يكون هذا المشي لن يكون ما المشي لن يكون هذا المشي لن يكون هذا يسوني لن يكون هذا المشي لن يكون هذا المشي لن من هذا المشي لن يكون هذا المشي لن يكون هذا المشي لن wat dit is een messe, gore. 3.000 rekeningen, hashtag, nummer 10, shahta, Je klinkt in bifim, je topraat deze rijt. En je zult een asiel schieten, gore, je daarover zegt. je zult zien, je zien, je zult zien, je zult zien, je zult zien, je wat? je zult zien, je zult zien, je zien, je je je je je je je je je je je je je je je أنا في <تصفيق> ميسا ومدرناس عشلاني لنسل دي نجل ميشي دخلونا اللي في قلس ويش دي عارضي قلس نش يقلس نش ضجا ومفاميليان مسخد شي سموري ومنا غلي إيش نش شو جي فاميليان إمي تعليم؟ إش فاميليان بابو قيضو نمخي المورة غير مدريب عارض الممياص العارض الترتمية تسدو أحدات الشرق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 وشش هلما كنت يتغوبيتك شل نخيل مليك شاملها انتويد رشيد النظري همين رشيد النظري؟ هذا ومين يا رشيد النظري من عقواسي تجي تكمرت دندونا الصباح غصبها قسمات العود شان تواليت وشل حاش تصلاك تصلاك تمتشانم أتوالي معلية الشيف تصلاك تمتشانم يتعلى نشان يجل ومتارك عليك وقلوا على جرايب بتباك عليك نعم عليك ومتارك ومتارك نخبار بالتنسي وقليلها في العشوة وزينها تكتن عشيريكا هو يتويري وشي كيف شغان غي شديد شخ أنا صحار ولا لا لا لا أنا صحار ولا واني أنا صحار عليش حاروالي بإسخي حاروالي ورأي غيات في تاجين مسيط حاروالي في المعرض وشي توليد يوذب وغاديك ديري في قراش دماظري حاروالي مرة في التحديس أعطي الشرغم تكسلم الشخ شعب شعب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 <تتصح> <صفيق> ويا رانا سيرا عشكا عديس ما شوي الابناء اتقسيخ نس ما المزع ما زع ما قرأ وتسعي سبدي خفينه كذي سيور للشارع ومكور ما في يدي شنجا غسل عدوة نس كونترير نس قال اسمه ما مميس كلمه هاقسي غيريك سيزقوتشي اسمه هاقسي ايح ازرامي ولا سيجي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 strengthiy людей ki unlimited en k Allah'a çıktı أرغي ما أرغي حروالا هذي سفد محوكسيس قبيسي شا توري في العتبع من حروالا في العتبع محوكسي أقيدوا مني تنع فاعد ده ده ده ده حروالا مني عبلا مني الشديد يتفررقيدوا كريستيان الله مارجوز ماليسي سدف دف دف دف وما مش إيش نكسي الضبر الشادسة سونا مني بشاك والله نكسي للباسي أنا مني غاوم نتويد راشيد maar de van de materieën. De groepen zijn allemaal in de kruis. En de kruis de En de kruis is niet. En niet. En de kruis is niet. En de kruis is niet. En de kruis is niet. En de kruis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 منتخب أنه والله يمثل من غازش وميته أيضاً الزيانة ورغي هنزيلوين مرات هنزيلوين المغرب التفسير من القضية أن توصفها من الأساتي داننا أن المغرب ما رليش أمو ريفي أمو سوسيا أمو شرحيق أمو غابي <تصفيق> أمو صحراوي كشو منتخب المغرب الثالثة دولاً من العزيزة المغرب لدول أوروبية أنت في الأغلبية ليغابيين هو غريب شكراً أنت عارف رسالة كتيبينو؟ ندمش مرة من غرابة من مو ذا في شل المنتخب متخالف الهوية؟ مثلاً مثلاً مثلاً بعداً مدري من جرش النظرة أنا سخرش التوصية من جرش النظرة مثلاً مثلاً بورديرو أهل كنسوس مثلاً تخصوص أنا أزور أنت عايشة تسوية ما عايشة تسوية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 لا، لهم أجيل عمالي غير فين في العون سوريا زعموا من الشداي فين أنت غيري فين بوركيشيري فين ثوري ثوريا مرحباً والتحارة والمحفظة يا بحاجة السعر أبي بايور يكبار سوبرون محفظة داخل ايش هذا الشيء؟ ديكما غروس للهجو غروس كدا لا احد يس لا احد يس برا في <تصفيق> مونن في بوس بوس الوصفه تجي سا صابون بالو ربي وخا زدتي ثمانه مين بينك ما تقوليش سرج جات اكثري الكراوه غاس بالو الو الوصفه ما تبيسي وش هالتواليت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 يوم بلونس غابيسان يخبقوا ديرو الطرشة وش مالا ساعة في النايق حاكم كل سنة تحاكي بالبالون تحاكي بالبالون هذي قل المختاري من المختاري بالكالية واجي عملي بطاق بالكالية ويكبر ويجعب من سياح القريب كنتوالي الأحيدوز طاق دفو دفو دفو دفو طاق واي هالمختال بجنيه بالوسام جدوب جدوب بالوسام المختال بجنيه عاد تولد مختال بجنيه مع تعب خب هذي قعد سن جدوب بالوسيد مال برج هذي ساس بالاند سنير يا هذي خاطر رجاف كلها وقعد نزلت من فوق هذي يا هذي خميسية وسبايسية وحرش حرش شتولد مختال بجنيه سوبر وَقَدْ يَشْرَكُ الْجَنَّةُ تَعْرِفُ الْحَمْدَ الْعَظِيمَ أَيَّهَا الْحَمْدُ الْعَظِيمُ الْحَمْدُ الْعَظِيمُ وَإِذْ بَتَيْكُمْ كَلِسِيَانُ الْوَلَدُ وَلَا بَيْضُ مَالَهُ سُلَّهُ شَكْتُوا لِلْمُخْتَارِكِ الْجَنِّيِّ ستين دي المياه أزيز انت عادة كاس العالم <تكلم> وما لو أزيز على عادة كا كاس العالم مياه دي المياه أزيز انت موازين شكرا <تكلم> <تكلم> أسعى يوم دي الحياتين والله العظيم فلاتين عام وليتا أسعى يوم دي الحياتين وما يمي فورك الخارطة يغم دربة الخارطة الاعتراف الاعتراف ويسنين صراحة مش دي أن أحسن جمهور العالم هما ديري فيين أطسنين القرشو ديري كذا وينات نشقق أن ياري فيا المستوى أخاكي سفو أخاكي شب أشي معه والله العظيم إلى ترتشامس وجره ترتشامس وجره سكيتش هو عاوننا إذا سطسني وذين يعاوننا إذا يسومس عبد الرحيم هربالا خاسنا جيج نجم خطم يعاوننا إذا يسومس عبد أول لغة الجمهور سأنحني تكريما لكم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 صرة شكر لوالد المحمود الحاوي الدين علاش نخان سكسو قدم وتجذب قرعة من السامسونج. صرة شكر صرة شكر سعادة القنصو يكير يحضر ده حسنا. كبير عندي هالنجي وطفل رج الواحد كوميديان ديان بالريفيا إيش شوفنا خصت <schme pledge diez>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 والله أنا من يتشيب بالسيور القص تسعه تنفس الشواره كل ما بشتغلين هذا تسعه <تصفيق> تنفس <تصفيق> تسعه <تصفيق> تنفس الشواره قدما ونيت في زي ما بدو يردني تا <تصفيق> فركي <تصفيق> لا <تصفيق> ولا صالحني الصراحة أن أهلانديين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 Afmaker. Senaam, ik kom. Kunnaam, Azoul, de was Matsi, een rotkeer. Aan het je te wegkaraum. Is Isa, Isa, Moussa, Moussa, Moussa, Moussa, Moussa, Moussa, Moussa, Moussa, Moussa, Moussa, Moussa, Moussa, أنا حرر الفنان الكوميدي المذبوح. أنتي كوزينا. اللي متجلب عصا سرني. هارسوكم ترغم ولكن الطلب هو توقف المدبد. تصفق تحرك غزيا. ارجوك السيارة باش النخ الله. في داستيارة إذن داستيارة وماذا تنمزجل إشي عجبت قاعدة بالزوارة دي هولنده ميتاني عروبيا نيرخيطة هوا داستيارة نيرخيطة داستيارة نيرخيطة التقافي الأمازيليا باش الجان ينخ هلما نحبو زيان نخاف وجه التليميزيون أغاق داستيار ماريس إن شاء الله هماراي كليبتين كليميزيون إذا هماراي هذه هي رمزية أنه يغرز إجن ألبو منه ذاري غالو يسمح مثل حاويق سرخس كميج بتصفيقات طبق خرام وتشكاة طبق والشطن الجزيرة والله العظيم والله إلا تشكاة كنوان غالي دوسين بركي معايكو جيد كنو وين شخشا وتشكاة كنو قوام الله رحمه وليدي نخيج نحجد .فأوكي مجلسنا مديرنا الموسيقى نوينات أن أولا مغربي يتزني بيتين قطان ترتيع <تصفيق> مزقامي قاوم الله الحمد لله شكرًا للمرأة تسميني زيج الله الحمد لله يوديني تسميني زيج باصروا الله الحمد لله الحمد لله